لآل لا القرآن, القرآن. أعوذ بالله أعوذ موسوعه ن الشيطان الرجيم إ ن امرأة خافت م د ا ف ل ا ن ا ح ع ل ي ا س ي ص ل ح ب ي ن ه م ا ص ل ح ا س ل ح وأحضرت خلير ا ل ف م ي ح شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ع م ل م و ن ا ب ت م ا ع ي ت موسوعه النابلسي فلا للعلوم م ف ت د الاسلاميه ن ق وإن ت ح ه ك غفورا ر ح ي وإن ت ف ر يؤمن و ر ك ه الهدى ل و ا شركه م ع و ي ه غير ربحيه ذات ا مضمون ل ي اجتماعي ق ا ل o h a n k you. إذا آمنوا كونوا قوامون بالقسط شهداء لله ولو على أ ن ف س ك م أ و الوالدين والاقربين إ ن ك ن غنيا أ و فقيرا فالله أ و ل ى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعلموا إ ن و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 ا د و ا و ف ر النابلسي م ي ك ه ليغفر لهم للعلوم ف ي الاسلاميه ا ذ ا أ ي ء ن دون ن ا ل م م ؤ ن أيبتغون ن ع د فإن العزة لله ج م ي ع ا و ق د ن س و ع ل ي ك م في ا ل ك ن ا ب أن إذا س م م ع ت آ ي ا ا ت للعلوم ه بها ويستهزأ بها يكفر وقد نزل ي في الاسلاميه ك ت ب أن إذا م م ع ت آيات ا ل ه ه يكفر ب س ت ز أ بها معهم بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم إ ذ ا مثلهم إ ن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم, في جهنم جميعا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 فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع أولياء م و د و ن ا ل م ن أتريدون أن ت ج ع ل و ا ل ل ه ع ل ي ك م س ل ط ا ن مهينا إن ا ا ل م ن ا ف في ق ي ن ا ل د ا ل أ س ف ل في م و س ف ل ع ن ا ل ن ا ر و ل ن تجد لهم ص ي ر ا إ ل ا ا ل ذ ي ن تابوا و أ ص ل ح و ا م ا ا ب ل ل ل ه و و أ خ ص ا و أ خ ل ص و ا م ي ه سوف ي أ ت الله المؤمنين أ ج ر ا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و آ م ن ت م وكان الله شاكرا عليما